يا أ ي ه ا الذين امنوا ا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أ ن تصيبوا قوما ب ج ه ا ل

موسوعه ا أ ل النابلسي م ا للعلوم الاسلاميه حتى ف ي

「今日も楽しみにしていてね」

<تجه> لا ت م و ا أ ن ف س ك م و ل ا ت ن ا ب ب ز و ا ل ن ق ا ب بئس ل س م ا ل ف س و ق ب ع د ا ل ي م و م الاسلاميه

「あしたよかったら」<音楽>

「なんでだろう

ولا م ت س و ع ه ا ل ن ا ب أحدكم م س ي أ ك للعلوم ح م أخيه الاسلاميه ت ه

私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私た